هذه الهراءات في شرح الاصول لهم الشيخ الهدين الرحمن الرحمن كنا في نوقاته عند قول الله الرحمن الامر الهدف وصيغة الامر لو قال قائل نعم قال قائل الحمد لله على الله عليه وسلم قال عن الله سؤال لو ان الله يقول ومن كان مريضا او على كثري فعدة من ايام اخرى وانتم تقولون الامر من فيجب عليه ما تنتهى من فتريه او زكي من مرضه ان يبادر بالقرائي مع ان عائشة كانت تفقى الى شعبان ما تصوي قومها يعني هذا دليل من التدلى لاما الامر لا يقتضي من فضل الجواب تقول نعم هذا على العين ونفس جاء الحديث او ثالث جليل بجواب التأثير وحسن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيت بسبب وقت عن هذا خارج المسألة نحن نتحدث الأمر المطلق بحيث هو أمر هل يفيد التوينية ولا يفيد التراخي انما ما الان الآن بأمر الدليل على أن التراخي فيه جائز ما. نحن نقول الامر المطلق الذي لم يقيد بسبب او وقت ولا اتفق قائله على جواز تأخيره او فيه التوريه ان ما قيد بسبب او وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حصول وقته ولا اشكاء في هذا والله موقف نعم وقوله صيغه الامر عند الاطلاق ذلك توحيد الاطلاق احتراز من المقيد فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم وجوب لم يكن للوجوب وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للثوري لن يكن للثوري إنما محل الكلام له الأمر المطلق مصير الأمر المطلق وقوله تقتضي وجوباً نقوم به والمبررة بتعليه دوراً يعني تقطعي يعني مصير الأمر بإلا الإصلاف المامور به هذا هو الأصف الأمر إذا ما طر شيء، لا هذا على وجوب المعمول به. إلا أن تأتي قري، تخرج هذا المعمرة عن الوجوب إلى إلى النبض. وكذلك تختفي فورية. إلا أن تأتي قري أيضا تخرج على الإطلاق. هذا التحليق من أقوال عندنا للمثال أن الأصل في صيغة الأمر عند الإطلاق أنها تفيد الوجوب وتفيد الفورية. نعم. يعني تفضل وجوبة والثورية وقوله فمن الأزلة على أنها تفضل وجوبة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم فليحظ أن هنا لا يوم والمراد والمراض به طيب فإيه صحة وقوله والتحذير مثل ذلك لا يكون وقوله والتحنيب بمثل ذلك لا يقول إلا على صفة واجب فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي واجب المأمول به وهو رجل يدعي أن نفسه عليها فكثير من الناس يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أو يمر عليه الحديث فآيه أمر الرسول صلى الله عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فتجده يقول لك هل هو واجب أم تراب على هذا أولا نقول إن هذا الأمر ما توجد صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يقول يقول لك اتعج فلا تنظر أن تقول له أنت توجد علي هذا أو لا توجد هذه المسلمة قولين يعني لو الناس فهم موجود الأمر فلا كيف عالي يا ربنا تقول يا رسول الله أتوقف أولا توقف تقول يا رسول الله هل أنت أمرك هذا الوجوهي أو أمرك هذا المذي هذا لا يشير كأنه سوء وهذا الذي نقول دائما الصحابة رضوان عليهم أن يكون عندهم هذا التفصيل الاصطلاحي بين الأمر الوجوهي وبين الأمر المذي وبين المهي للتحريم وبين المهي للكرهة إنما الذي فهمه الصحابة وتردع عن الصحابة وثلكوه هو, هو, هو ماذا هو النظر إلى الخط من حيث هو أمر فلو سواء كان واجبا او كان مقتضى والناس سيستلمونه سواء كان التحريم أو الندب هذا التفصيل الاصطلاحي هو لبيان المؤاخذه لا لبيان الفعل او الصاد انما هو لبيان المؤاخذه اذن ترقى الواجب في مؤاخذه وارتكاب التحريم فيه مؤاخذه فقط هي التي الامر اذا كان واجبا او مستحبا او من اذا كان محرما او, أو مفهوم اما نجاه المسلك فانك تفعل ذلك سواء كان الامر الوجود او الاستخلاق او كان النهي والتحريم او الكرام اذا الفريق يقال الان بين المسلك وبين الحكم والمؤاخذه المسلك اذا رايت لو جئت تاخذ صلاه خلق امش بالهضايا لي امر النبي افعل نا النبي لا تفعل لا النبي عن شروب قائما لا تتجرب فتشرب قائما دائما لا لا تنشف ان, ان تشرب ايه جالسا النظر عن هل هذا المهي بالتحريم او لكراها بالتنزيل هذه مسألة ثانية هذه مسألة انما يستفادوا يعني ببحثها في موضوع المؤاقدة هل انت ياتم؟ اذا قائمه ولا هل ياتم؟ لكن خلاف بيننا العلم أنك منهي عن الشرق قائما وأن السنة البصرة جالتاً مهيش خلافاً بينها العلم في ذلك ولا يتمسح أحدكم من الخلائق يمين خلاف باتتمسح من الخلاق اليمين لا يمكننا حضور ذاتراب يميني خلاص لا وانا جنب قال اذا توضاش سنم ايوخ اذا حضورنا قال اذا توضح اذا توضح لكم يبقى وهكذا شيء وبيان الشقم او ترقب عن هذا شيء ايه آه. كثير من الاخوة يذهب في فعل الصبائج او في فصل مكروهات بناء على دلقاء لا لا لا لا نجل التنزيل لا تل امر بل استخدام طيب يعني يعني زي يقولك لك سوله مثلا اطلب حياتك اه مثلا سنة كأنه يعني سنة تي عن حرام يعني الضطر يقول يعني كده ده ته يعني حرام مدره يعني سنة يعني حرام بس لا نقصه بغض النظر بأعمال لكن سوّن يعني, يعني يعني حتى فيه سوء أدب لا لا بسولو يا أخي إيش صار في الجثث لا يا أخي كراه ترديد وراء لنا عليه ضرب كذا وراء لنا نجس وفرا وكذا ما شو ما يعني فقير الاستثناءين ورثة فقيرا بالتطبيق ولهذا بعض العلم يذكر نقطة في ذكر أنواع الغيبة المستثناء طبعا الغيبة هذه المحرمات لكن مستثنى مرغبة أمور مستثنى مرغبة أمور ذكرها بعين غداية ذكرها ناوي إحما ومارك وإن كان الشوكين يتعقّرهما في كثير منها لكن على كل شيء مستثنائها فكان قاد بعضهم يرى أن المستثنائك هذه لا تقدم للأمة جائلا ولكن اللي يقدم للأمة هو التحليم فإذا وقع واحد في شيء وجاء السفتي يقول لها الناس إذا هذي إيه هون عن المفسكة أبي مما يجوز وقد أجد المنشغل كذا وكذا أو يجعل التعليم هو هذا لمن يفقه يعلم لكن لو يجي في الأمة كذا في العوامل ونتكلم مثلا عن مستثنات الديدة كل واحدة يترجم على حسب إيه؟ ذعنه من باب النصر هو رأى بقى إنه يجد تشكدي هذا وده إلقات الشريدة من طلاب العلم يجي الواحد مع أخيه يا حرم الله أقول لك عن أخي أنا يعني أنا ليس من الضغط جيد يعني أنا صراحة بحكر أحكي في الله وكذا أحسبه على خير صراحة يعني ما أقول حقا لكن هذا الأخي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت أنا أولي أنا ما أبكي وكيت يعني أنا ما أتجر عليه ولا أفتلي عليك ويجعلها يعني شعرات لا تسمن ولا تقل من جوة نعم قالت الطبلة وتقول له أن توجب عليك هذا أو لا توجب أم أنك تفعل الجواب أنك تفعل فإن كان واجبا أتت وسليت من اسمه وإن كان مستحبا وتم وسمّرته صياد الدارم ويستذام أم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عجز عن فعل هذا المأمور لا أصحح الحديث أبي لاد أن قال خالف الله ثم لا تمنعنا الله المساجد الله النهج هذا للتحريم و ما تحدث في مسألة من ابن عمر لما قال له يده والوهد لن وهو قد وقع في نفسه أن النهج هذا في الغوج هذا إذا عارضنا بهذا عظيمة فإنه يستدعي ان نمنا اجتهاج لو اهل العلم نقول به لو تبحثنا علمياً نقول به لكن هكذا يكون تعامل مع السنة لا تبنعوا ما الله النبي صلى الله يقول لا تبنعوا ما الله نساجد الله فيقول ولدو والله لن نعهم فعنفر ابن عمر قال روط رأيته يسبه تذبا ما ردوه سببه مثل القض يقول لا وأقول لك قال رسوله يترى الله سنة وذقول والله لن نعهم باعتراض ابن عمر عليك على الأدب ما كذا كل أدب مع السماء إن كان عندك من كان عندك كذا ذكر واحد ماذا قال كذا السماء داعمة من بره من قرض الآن لكن لم يرد هي داعمة حتى لو هو يقصد مثلا إنه ليس في المسألة مسألة ذكر حديث الآن ولكن مسألة كذا مثلا لكن والله ينبغي الإنسان ما ضر حصل أدب مع مع السماء قادر على على لحيخي لا أنا عزيه ما عزيه ما عايزش. إحنا نعم قال على ذلع وقال على ذلع عزيه نعم وإذا عددت أن هذا الأمور لنعذن فليسور لك تقول هل هو واجب يحتاج إلى دوبة لأني اعاقب عليه أم ليس بواجب م. لكن على كل حال هذه الآلة تدل على, على أن الخروج عن امن الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لانه تنذر منه بالزنا او بالعذاب القديم وهذا وعيد وهو ادله من ضمن القراءات التي للو التحريف نعم قالوا من ادله على انه للثوب قوله تعالى فاستقم الخيرات والمخرات صراحه خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجود المبادرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحن يوم حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر بها ما دخل من الناس ولأن المبادرة بالفعل أحوال وأترى والتأخير له تراكم ويقضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها فلو كان الأول لأنظرismus لم أراضب النبي صلى الله عليه <سؤال> وسلم قوله والأمر بالاستباقي اليها دليل على وجوب المبادرة استبدأ يعني كل الأول فلا بتأخر وهذا يدل على المبادرة السبك يعني كن الأول فلا بتأخر وهذا يدل على لأن على كما من قبل دالا على وجوب سؤال أن المعبوات الشرعية خير فهذه الكلمة الشرعية لها مفهومة هن هنا الجواب نعم مثلوم فالمعبوات الكونية فيها خير وشر. فالقضاء والقدر فيه خير وشر. يعني له مفهوم يعني ممعنا ذلك المعنى السؤال هذ كلمة الشرعية لها مفهوم هنا يعنيorie يعني, له يعني, يعني رهeth لها, يعني يعني لها مفهوم لا يعني مغلا هل هي بجرد هل الشرعية لها مفهوم هنا؟ هل اتكرد إليه ابراهيم برئيس؟ تيجي في كل مرورين هذه هل, هل, هل لها مفهوم؟ طيب لا لعين لحظة فهذا كلمة صغيرة عشان كذا شو يقولي نعم لها مفهوم. لنا لنا لا مفهوم ماشي في الممرات الشرعية كذا وصف كذا أي مفهوم كلمة لا مفهوم يعني مفهوم, لها مفهوم هنا يعني بمعنى أن الممرات الشرعية يقابلها أي الكونية ويقابل الخير الشر هل من المشرعية خير تكمن الشرعيه لا رفون هنا بمعنى بمعنى أن المورات الكونية كذلك أو ليس فيها خير ولم يشر هنا يعني مفهوم المخالفه يثبت هنا هل مفهوم المخالفه يثبت هنا فاصطلاح العلماء هذا لا مفهوم له هذا له مفهوم يعني معناه هل مفهوم المخالفه يثبت هنا او لا يثبت فالمأمورات الشرعيه طريق مفهوم المخالفه المأمورات القانونيه شرط هل يثبت هذا نعم واما لهذا قلنا ان الشرعية الشرعيه من المخلوقات القدريه الكونيه فهذه فيها القدر وفيها الشر فالجنت والقحط والمرض والخوف والضرر كلها مخلوقات كونيه حدثت بأمر الله وهي شر والمعاصي من العاصي مخلوقات كونيه ومع هذا فهي شر طبعا الجد والقحط ده نفسه ويشيرني على بالنسبه للايه المخضورات لا بالنسبه للقدر فقدر الله خير قدر الله الذي فعله والله خير اما المقدورات المسبوبه هذه فيه خير فيها ايه فيها شر فموت واصابه بالامراض والابتلاءات والقحط وكذا اي شر شر بالنسبه للمقدر اما بالنسبه لي لقدر لا تفهمها تقول ليه بقى ده خير ليه لان الله ما ساعدها ما قدرها الا الحكمة إلا الحكمة ضار الفساد في البري والبحري دي ما كثبت ايه الناس <تصفيق> ليوذي قاهم بعضها للأهل ضار الفساد في البري والبحري دي شر ولا لأهل <تصفيق> المخدرات لكن... ولكنها ولا حكمة ليوذي قاهم بعضها لبيعملوا لعلهم يرجعون دي حكمة خير ولا أهل يبقى مع كون المخدرها هذا شر إلا أن الحكمة تجعله بالنسبة للهي في الحالة ليس شرًا لأن ما تخضره إلا لإيه إلا لحكمة البلد نعم وقوله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جدها تأثيرا لك ما أمره به من النحل والحلق يوما الفديدية حتى دخل على أمن سلمة ورد الله عنها فذكر بها ما لقي من الناس وكذلك في ذأكورهم عن استحلل في حجة الوداع والطحالة ورد على عنه الحج استحلل الوداع يعني لما اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وبعد ما اعتمروا وقفوا عند المرض آخر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وقد كان الصحابه يعني يكبرون أن يتحلل الواحد من العمر في أشرح حد فقال يا رسول الله أينطلقوا احدنا إلى ميناء وذكره ويقفروا يعني منيا يعني الآن يتحلل كل الأصلاقة كل يعني الآن ونحن عثمات كان يعتبرون ذلك ايه فظعا وعظيما كان في الاول يعتبرون ان عمر بيحصل حج وكذا من اجدر الوجوه فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلتني الان ما استضبرته لما صدقت الهاديه وانا شعرتها امر يعني مثلكم بس كان الاشكال ان انا ما بعرف اعمل كده ومن صادق الهاديه لازمه القراط لا يجب أن نقلم بالعمر والحجر ماذا؟ هم قالوا ما تقول هذا فعمر ونريد التحلي وهذا أكمل من حيث هو أكمل فالتمثل أكمل الأنساء على صحيح فلما تعظم ذلك قالوا يا رفض أنطلقوا أحدنا إلى ميناء وذكروا ويقفلوا يعلمنيا يا رفضين الضطبة ملائكة في المدينة من المدينة لا نحتاج أبدا إلا تحلي بأثناء واحد خلاص. لكن نتحمل الآن فرصة وزير رحلة ثم ننشي الحج يوم الثالث فأراضي من صيب فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت بالأمن ما استضرت يعني لو كنت على مغيبة لما كنت الهجرة ولا فوع عمر يعني مثلكم تاخر الصحابة هنا والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما تأخروا وجادلوا الرسول الله لكن الصحابة أحرق نفس القير هم جادلوا من اجل الجبال حتى في الحديدية وإنما قال العلماء بأن فخور يوم ما عمروا ما عمروا أو, أو كذا. رجاء أن ينزل الوحي فيتغير الأمر لانهم مشتقون إلى مكة قلوبهم احتاجوا إلى مكة والصعب هذه الشروط بنظر هذا فهم لما تباطؤوا مشعب صياما لامر النبي مستحيل صحابه, صحابة ما وجد امه على الاطلاق اشد قتالا منه مستحيل ولكنهم انتظروا رجاء ان ينزل الوحي لعل صوت فعلهم النبي اياهم بدخول مكه لعل هذا فهم استبطؤوا لينزل الوحي فلما علموا ان الامر بات يقينيا ضرروا والضامن ما عليهم عليه نعم قال الصحابه رضي الله عنهم لا شك انهم احرص الناس على الخير ولا شك انهم اقوى الناس بالله ورضوه وفي ضغط الثريليه يعرفون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ورعاله من الاهل الذي يقوله انه ضغط على المسلمين طيب الصحابه يعني بكر ما حصل المهم أنهم تباثروا وتتقلوا صفحة مقابلة 117 المهم قال المهم أشههم تباثروا وتتقلوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمك ورقره ما وكانت أم سلمك من النساء العاقلات فقال الثامن يا رسول الله اخرج واجعب الحلاق وحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومع عبد الحلاف فحرف رأسهم فمعدى فعر الصحابة علموا أن الأمر مستهي ليس فيه مراجعة فكان يصطر بعضهم بعضاً على حلق الروش <تصفيق> ليس فيه مراجعة إشارة لأنهم كانوا يطمعوننا من زي إحنا بقى نطمع نرجع يعني نفسنا المسألة في إنتهي لهم الدخول ولو كلفوا ما كلفوا لكن النبي صدقنا شرطا على نفسه شرطا عظيما يوما آل وقفت القصر قال الله لا يدعونني إلى خطط يعظمون فيها بيت الله أو حلمة فلا إذا أجلتهم يعني لا يمكن أن أدخل ما تكتب عنها بالسيف رغم أنه فيه تعظيما للبيت ما يعني القصرية تعظيم البيت إلا جلتهم إلى ذلك ويا الله القصرى في وجوعي أنزل الله في هذا الجو المخيم بالحزن أنزل الله القولة إِنَّا فتحنا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا وذي فائدة بالإنقياد وراء أهل العلم قد لك شيء قول يا شيخ خلط يا شيخ ظلمة لا أهل العلم وراثخين أمصح وأرصح روض نفسك على ما يقوله أهل العلم اوعى اعتقد انك انت بعطفة ركية انت اكثر عاطفة ولا حماس ولا كده لولا الشهاد دول لا لا يمكن تكون اكثر على دين الى من عالم عاشة معنى المسابينة مستحيل اوعى اعتقد هذا ابدا لكن الفى الغرض اهل العلم فانما لازم غرض العلماء الراسخين هو احتراره يعني مختصر ومصرر كما لو كان النبي بين ظهر نيكا صلى الله عليه وسلم وليه نجد على جلالة قبل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتلنا في ليس كذا ليس كذا ليس كذا نعم لكن شوف النبي الذي تربى الذي تربى ترديئا خاصة أبو بكر وجمعه عنه لم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن هدي قيد الأمنا إلزم فارك فكان السلاح والنجاح في ذلك نعم قال المهم أن اتيت بهذه السلالة بهذا السلالة على أن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلق يفضل ثورية وإلا لما غضب رسول صلى الله عليه وسلم وجه سلالة لو كان الأمر الثوري لما غضب لما غض صل الله عليه وسلم لما غضب النبي صل الله عليه وسلم بأقوله لكن الامر الأمر الثور إذا هذى يستدل بها الحقيقة. يستدل بها من يرى من الأمر يفيد إيه التراخي ويستدل بها من يرى من الأمر يفيد التوري ما وجه الاستدل عند أولياء الدولة يعني حتى راح يصير استدل على النهاية راح ومن يرى توري التراخي طيب وجه ذلك ولو كان التوري بسجاه والنبي لم يقسمهم. فالله اكبر ولو كان حوله سنه فمن يرى انا انا لا هذا بعيد الاقرب راقب الناس اذ لو كانت الصراخ لما غضب صلى الله عليه وسلم نعم وقوموا وباب المبادرات السعي الاحوط وخطر والجهيل له آفات ويطني تراكم الواجبات حتى يعجب عنها نعم ذكرنا أربع علبات والعلب تسمى الأسلة العملية أو النظرية أولاً أنه بالفعل أحوال لأنك إذا بردت لم يقل لك الذين يقولون إنه على الفراك أخصى لكن, لكن إذا أردت لك الذين يقولون إنه على الفراك أخصى إذن ما هو الأحوال الأحوج أن أفعل فعلا لا يقول لي فيه أحد الصوت. قال سيد الصحة أن هذا بياني تغيير حال القول. قال سؤال إذا كان جمهور ركاني. قال سؤال إذا كان جمهور ركاني على عدم الوجوب مثلا فهل هذه طريقة الخوف؟ الجواب لا لأن الدين هو الاجتماع لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده درجة إذا رأى أن دمور الرناء يرون أن هذا الأمر لجد في الوجود دي مسألة من يقول إذا كان جمعنا على عزل من الوجود في الوجود فلذي قريبنا تصرفه كون أكثر من العلماء مثلا ذهب ولأني الأرض مثلا الناس, الناس. هل هذه قريبنا تصرف الأمر من واجبا إلى كونه أصلا للناس بك قال هذا لأنك دليلا هو الإجماع لا سلا أن الإنسان يعني دليل ممكن يفرض الإجماع لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد سوى إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس الوجوه يعني إذا يصبح الاستفادة من هذا أن خلاف إيه؟ تائغ وانه لا يجب من ذلك تجدير وهذا في نقطة مستكيل لطارق العلم ما هي؟ طالب العلم يوقع قول الجمهور ويحدث قول الجمهور عنده ارتعاده خواطفه ولا يكون عنده تجربه زي مثلا ما, ما, ما نسمع لا, لا خرج ولا قول جمهور فاذا خلف الدليل فرحنا رجلا ولا يهمنا قول جمهور كذا وكذا فبعض الناس ضمن منه انه يكون تابع للدليل وأن العصر الدليل وكذا وإذا لا شك أنا أولاك لأتي حتى عند الجمهور لم يخالفون ما في شكل لكن يحصل عنده تجارب يقول لك اطرق هذا الجمهور لا قول الجمهور قول يحصل فيك عندك خوفا ولا ينبغي أن تعدل عن قول الجمهور إلا ببليل او أو يبرع ظنك. أنه راضح بالمسألة بعض أخوانها مثلا يسوء في الصلاة مثلا البذري يقول هذا لا يقعر بسحيل من عمل عنا ليك على يوم الضراج من مسألة كذا طيب الجمهور الجمهور الفقائل آل أعضاء وجمهور الصحابة ولن بعدهم حكث حكث من مضارة رحمة مضارة أن المخالف المخالف لذلك قوله قوله شاف يقول لك لا تبعت من عمل عفن يسعى لهم من أخرى ورد وهؤلاء الجمهور ما كانوا يعرفون الحديث هذا إن من عمل عمل لي فائره ورد وأنهم قالوا ذلك تجرؤا على الله ورسوله، أطولي أو قالوا ذلك البلاء على أدلة قالوا ذلك البلاء على أدلة ابحث في الجمهور أولا ثم ثانيا لا تكون متقلا في خروجك عن الجمهور ولكن كن تابعا لمن؟ العلمة يعني قبل الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى مثلا بصلاة البدع هذا قبل الشيخ ال... قبل الشيخ الاسلام كان من يؤهر من صلاة البدع هذا لا يقع ممكن يسمع او ينفى او يقطع يده والمشلاس مستحق يعني قول الم... ليس له أدنى قوة من القائلين به قول الجمهور مختلفة حتى جاشر إنسان رحمه الله ولهذا دخل دغلت تذنه وطر ماهي نفسه يابح حتى يخلص تذنه لنخلف ايه؟ المذاهب الأعضاء لكن قوي القول بعد شيخ إسلامي بتلاويدك اللي تنسلوها خلاص وهطرح القول قوة ما تجيش انت بقى تقلص قول هذا الان وتجمع ان هذا القول هو يجب اسألك الوحيد وانه الصحيح هو معرضاه لا يخص أبداً لابد بأن قول من يُحدث عندك هيبة ولهذا نقرأ بعض العلماء احيانا يقولون ايه وهذا كذا لولا هيبة الجمهور يعني في نظرته الدم فقط مجرد ادله هذه الادله قوية في مسائل النجاات عدم النجاات لكن هيبه الجمهور هيبه الجمهور في نفسك لابد لابد ان توقف ايه اطر فينتهي مطالب العلم ان يتغير ولا كان الفضل الذي يستعمله من بعض الناس يسقط على نفسه ما كان يتكلم وجبه العلم صراحه خصوصا بالمحاد في المثل مش حتى شكل الاسلام شكل غاية في الادب مع المقابل لكن لا يجيب كلام المحاد مثلا والاخوه لولا وكذا ودعك والله ورسول يقولني كذا والسنه قاضيه ويجيب العبارات هي معروفه مشهوره وينشر في الجمهور نشرا لا ما ينبغي هذا حتى مثلا من المتاخرين الذين لهم يعني سمت في الغالب زي ثمت من حاجة إجنام الشوكين رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الإنسان له مساعدة أن يطرش بها مثلاً بقوة عن الجمهور لكنهما ذلك إذا ناقشوا مثل هذه مسائل يقول زي ما فألت مثلاً الصلاة والقاتل يعني زي ما فألت وجوب الصطرة زي ما فألت كبه نفسه وإحناهما يكون إيه وهذه من المضارق يعني المسائل الصعبة ليصعب يعني الحزن فيها معنه معنه لا يذهب ويوجه أحياناً في هذا لكن هيبه الجمهور لا ولا شك ايه ده ضد اي وحما الله لا يثق في لا المطلق البدعي والسني بعد ما يصيح وينشر الاقوال يقول وهذه نهايه اقدامي الفريقين وهذا ميزان لا يثبت فيه الا كيف وكيف وكيف لكن يجي واحد يتراشف يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذكر وحافظ خمس ست جمل ينشر بها هذه المساله ان ترى جدا عليه الزمور لا تستهين به لا تستهينوا به ولم العلم أن يخرج عن هذا القول ومزاهدوا فيه إلا إذا كان عنده علم ثابت وعلم ثابت منك أنت يا رجل ما عادش الان الآن مالك اللي أفع من 17 سنة ما عادش عندنا الشافعي اللي قال وعنده كده لا إحنا عملنا عكس يعني يا إذا وصلنا مثلا 50 سنة نعرف أصول العلم. فاض بخير بجراشي وانت لسه إيه بالي خلاص مثلاً ثلاثة خلاص بيتحكم بين العلماء في هذه اللي المكان المثال الثالث هنا لابد الإنسان يتناولها في أدب ويكون تابعا فيها لعلماء ويكون واضحا في القول. ولهذا مثلاً يقولنا الشيخ عن منابر أحياناً مثلاً شيخي طعم نمر مثلاً يعني. يعني يغطر مثلا مترجع عنده قول بكفر تاريخ الثلاثة تكاثلت الشيخ عارفه بيقول ايه وعارف ادلة بالمخالف ايه وعارف وجل ايه مثلا يعني ما تجيش انتباعك تقمس شخصية الشيخ فخضة القادمة فتخطم في كفر تاريخ الثلاثة طبعا مسألة طعب والكلام فيها قوي والادلة فيها قوية ومن قال بعدم الكفر عندها وادلة قوية فما تجيش انتباعك خسر كلمتين يقوله مش شيخ يمكن شيخ اختطر يمكن الشيخ رسكب على اقوى الادلة يمكن الشيخ عارف موقع. يعني موضع المناصر الادلة ثم انت بقى تجد تقامة شخصية ايه الشيخ يوم عين بطار بعيد في الخطبة هذه ينشر كنشرا ويبين بطلان ايه قولي فان انت لا عارف فروض عليه ولا مش عارف عليه بايه فهذه المسائل لا انما الحف ويعني استوعب المسائل بحثا عندك الى غير ذلك من هذه الامور